للنهامه مشت جنان متكئ على موقع دوت كوم قلبنا نسينا احنا في حياتي شبه عرصت الباح مسكت ايدنا وغمت عنا سحرتنا كأنها ساح غني بالمل مشيتنا شمل وتريها وغدان الجوح حياة قبرت نسيتنا المطوف قبرنا شال غلطة <تصفيق> اجرح قوله بساعة الحور بقلب وبتفل عيني قربت اكون انا ردز قناص للناس بترازيني ملت منكم لغيكم تلناح ودمع في عيني قلبنا نسينا في حياتي حب ودلو وعمر ما كنت مين في قلبي يا قلبي ترفعي دعاء وتدعي لي وكل نجم بيبعق قص في عيني طالما صافيه ما الحبيب حبيب مكان يجيب ما يروح من تفكيري عالم ده كان قلبي تراكم ونسيت انسا عشت انا وعايش حاله ما بالمالك وشطاره وانت <تصفيق> جاد شفت البداه دا زي زمان فصلان انت رفنا ومعدي ادمى الفرحه في وسط اخواته محمد جمال المستاوي شارع ال20 مركه مسجره ابطال ولا متهدي اكيد الرب وارض الموت اسمه ومتاسة بالحب تغلص وعده ماشيش مجالب مكان ما يباني ولا حزي ميزباني محمود ولا سادة فنددين متى, متى ما بعضلوا مني وكالا بالحال مش شنال وبايت كائن مخير نفسي يا دنيا ترجع بيا اما كان قلب ندي مانا كنت في حالي مرأي احبالي مش بشرب اي كير في الوقت بايت شبه لعفر باسكر ويبدأ سخير باسكر علشان فعلا انت عبدن و النزوة وشيت لراسي وعيوني حمراء عشان خمرة وبأضن للمعتاسين <تصفيق> الحب يبدع وفلوس بيدع وبيئتنا الأسوأ آسسين أنا كل دفاتلوني جوا يا أحساسين فعيني تنح من كلن حفورة حزن ونادت أنا متغرّب ومتعرّب پا gamut ملمش فضيلة را دا مش, مش با kasih ما بدوش النوم قلبي في كوم تزاد زائل تايبة بعد واغب وارتفع الناس كيكيد واروح بعد وعش واحد لواحد دا كيكيد باديا وادف وسط المية ما في عشباش عشر رينا واشوطا تبتل واشرب واسكر وانسان احزن بالبيرة اي تجاه جوه الحياة بالبي بروح وامشي لو يوم ما اكل حافت بخاف من الدنيا لي احنا بزمن جوا القلبان الناس بيدوس عليه بس تحذر خط الكرم تعدين انا من مرد فائد قلبي مش عايز احب تاني لما ملي كانت الجدع لعين وعيني بلتوني أعيش وحرق فعشش والبيس الوش الجاني بطلت في عزبت عيت وحياتي مقصمة باردي الغاشم ما بقاش سالم حبتها محبت نقيم بس على طول كانت بتولا كمل بس بني هذا يا محبت ولكن ملت وكفت معها عين فتالي هي مانساك اوام لو شفتك معرفك عالم بارد كله وفار حوارات مش يضحكات كله بيكذب ده ايه كنت وانا الشيطان وانا الفقير بس تعمل عقولي برطم بنهيه شارع العشرين ده كانت حتلقه ركاب اوعىك تدخل وتدي نابسلاح على وجهه الدنيا تقاه. احسن فرحة في كل الدنيا يا حن محمد جمال وتنا بنستد في أي مكان محمد زنجر رجل وجد عنا بيقضي منو في مكان صيت بيحكي عنه محمد ولا عسا اسمه حضوره مش بلا على ما بدأو بتدينو عيسى مصطفى اسمه بيرعب ولا على الجانح سحر الأول في كلامه ظهرت منجيل قدامه وبدء على دروب النسب كيانو دي جي خالد على موقع